Ya Allah Ya Allah Ya Allah I Ya Allah أُحِبُّكَ مِنْ صَمِيمِ قَلْبِي أُحِبُّكَ يَا الله أُحِبُّكَ مِنْ صَمِيمِ قَلْبِي أُحِبُّكَ الله أُحِبُّكَ مِنْ صَمِيمِ قَلْبِي لَا سَكَ لَحْظَاتًا لأنك أنت ربي أنت ربي أنت حسبي أنت ربي أنت حسبي أنت ربي أنت حسبي, أنت ربي أنت حسبي فاغفر لذنبي ويسر لي أمري أحبك يا الله أحبك من صميم قلبي أحبك يا الله أحبك من صميم قلبي لا أنساك لحظة لأنك أنت ربي أنت ربي أنت حسبي أنت ربي أنت حسبي أنت ربي أنت حسبي فاغفر لي ويسر لي أمري زَيَّنْتَ الْعَالَمَ بِالْأَشْجَارِ الْخَضْرَا وَأَفَطْتَ مَعَهَا الْأَزْهَارَ الصَّفْرَا زَيَّنْتَ الْعَالَمَ بِالْأَشْجَارِ الْخَضْرَا لا ترجع العين كيف سكبت الألوان بالفواكه والأثمر ملأت البستان زينت العالم بالأشجار الخضراء وأفضت معها الأزهار الصفراء لا ترجع العين كيف سكبت الألوان بالفواكه والأثمر ملأ تَلْبُسْتَا أَنْتَ الْقَادِرْ أَنْتَ النَّاهِي أَنْتَ رَبِّي أَنْتَ حَسْبِي أَنْتَ رَبِّي أَنْتَ حَسْبِي, أنت ربي أنت حسبي, أنت ربي أنت حسبي فاغفر لي ذنبي ويسر لي أمري أحبك يا الله أحبك من صميم قلبي أحبك يا الله أحبك من صميم قلبي لا ساك لحظة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 تنشد الثيور في السماء الزرقا تحمد بأفوه الحيتان في البحر الغرقا تمشد الطيور في السماء الزرقى تحمد بأفوه الحيتان في البحر الغرقى تذكر في كل مكان من غير حسور أعطيت الحروة بأسوات الطيور تنشد الثيور في السماء الزرقا تحمد بأفوه الحيتان في البحر الغرقا تلكر في كل مكان من غير حسور أعطيت الحلو بأسوات الثيور أدعوك دائما لْتُعْطِيَنِي مَرَامِي أَنْتَ رَبِّي أَنْتَ حَسْبِي أَنْتَ رَبِّي أَنْتَ حَسْبِي, أنت ربي أنت حسبي, أنت ربي أنت حسبي أمري أحبك يا الله أحبكَ مِن صَمِي مِ قَبي أحبكيا الله أحبكَ مِن صَمِي مِ قَبي لسَكَلَ لا حظَةً لِأَنكَ أَن أنت ربي أنت, انْتَ رَبِّي أَنْتَ حَسْبِي أَنْتَ رَبِّي أَنْتَ حَسْبِي أَنْتَ رَبِّي أَنْتَ حَسْبِي فَاغْفِرْ لِي, ويسر لي أمري أحبك يا الله أحبك مِنْ صَمِيمِ قَلْبِي